يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ فَهُوَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وربي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 ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم اولئك لهم مغفرة ورزق والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم تُلْعِمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَرَى الَّذِينَ آمَنُوا تُلْعِمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ينبئكم اذا مزقتم كل انكم لفي خلق جديد ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد اترى على الله كذبا ان جنة اترى على الله كذبا ان بلََّينَ لا يؤمنِونَ بِالآخَِةٍ في العذاابِ وَقضَّلَ للِبَعيددابلََّينَ لا يؤمنول بِالآخةٍ في العذاابِ وَقّلَ للِذعيدًا فَلَ يرَوءِ مَا بَنَأَذهِم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 إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَمْ نَأْتِهِ بِالْحَدِيدِ انعمل سابغات وقد جبت السرد انعمل سابغات وقد جبت السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير واعمل صالحا اني بما تعملون بصير وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَمَ لَهُ عَيْنَيِ الْقِطِّ وَأَسْلَ لَهُ عَيْنَيِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ ربه وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَلَيَزِغَنَّ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الظاسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الظاسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا غاود شطرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا دبه الارض تاكل من ساته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 لقد كان لسبئ في مسكنهم آية فلما خر تبين في الجن أن لو كانوا مَا الغيب ما نبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جَنَّتَانِ عَلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ جَنَّتَانِ عَلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِرْزَقُ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ قُلُوا مِرْزَقُ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ فلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أفل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ الْأُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُّجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَجَعَنا بَنَم وَبَْنَ القُرََّ بََكْنَ فيِيهَا قُرًا ظاهرَةَ وَقدَبْْن فيِيه السير وَجَعَنا السير سيروا فيها لياليًا وأيامًا آمنين سيروا فيها لياليًا وأيامًا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلم أنفسهم فقالوا ربنا باعد وَظَلَموا أَكُسَم فَجَعَناهُم حادثَ وَمَزَّقُناهُ كلُمُ مَزَّق وَظَلَم أَكُثَ فَجَعَنهُم حادتَ وَمَزَّقُناهُ كلُمُ مَزَّقَ إ فِي ذَلِكَ لآيات كُ صَبار شَقوب إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كانَ لَ عَلَم مِن سُطانٍ إِلَّا لِعَمَ مَ يُؤمنِنُ بالِالآخَِةِ مِّ وَماَا كانَ لَ عَلَ مِن سُلطانٍ إِلَّا لِنَعَمََ يُؤمنِنُ بالِالآخَِةِ مَِّا إِلَّا من هو منها في شك إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل دعوا الذين دعمتم من دون الله قل دعوا الذين دعمتم من دون الله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَفِيعٍ وما, له من وَمَا لَهُمْ فيهما من ولا له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادن له ولا تنفع الشفاعه عنده حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالُوا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 ما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل لا تسالون عنا اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم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 بِنْهُ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِنْهُ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاج يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَ تَائِ بِظالمونَ مَوقُفون دَّين يَجْجع بَعْطُهُم إ بَعظن القَون يَججِ أَوْ بَعظُهمم إ بَعطل القَول يقول الذي نَتُطَفون الذي نَستَكبَُ لَول أَن تُملَُ مُؤمنين يَقُولُ الَّذِينَ السَّفِهُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُونَا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ هَدَانَا قال الذي نستكبرون للذين استغيثوا الا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين, بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْثُرَ بِاللَّهِ وَلَجَعَلَ لَهُ أَنادًا وَأَشَدُّ نَدَامَةً مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعلم الأغْللََ فيِي أَن قَِّذينَ كَفرَوا وَجَعلَّ الأغللَ في أَ قِذينَ كَفرَوا هل يجزَونَ إِلاا مكَوا يَعَّلُ هل يجزَونَ إلاا م كانوا يََّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرسلْتُم بِكَافِرُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرسلْتُم بِكَافِرُونَ كافرون وقالوا نحن اثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن اثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ الْإِثْرَ نَاسٌ لَّا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ مِنْ جَنَّاتِ بِالَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بِالَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولائكَ لَهُم جَزَ أ الضِعْتِ بمَا عَمِلُ وَهُم كغُرثاتِ آمِون والَّينَ يَسْعونَ فيِي آتِن ماجِزينَ أُولائكَ فِي, في العذاابِ مُحظرون قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا شيئا فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما اعطاك من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اها اولائي كانوا يع وَيَوْمَ يَشْهَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إفكم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَن مَا جَاءَهُمْ مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَن مَا جَاءَهُمْ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَا هُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَلَا آتَيْنَا هُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَنۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِم قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَلَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِم قَبۡلَكَ مِن وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعَشَاءَ وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنِي وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعَشَاءَ وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنِي فَكَيفَ كَانَ لَكُمُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا أَن تَقُومُوا لِلَّهِ ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء شهيد قُل إِنَّ رَبِّي يَقْضِي بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُل إِنَّ رَبِّي يَقْضِي بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا قُلْإضَلَلتُ فَإَِّماَا أَضِلُّ عَ نَكْس قُلْعِغَلَتُ فَإِنمَا أَضِلنّ على نَفسِي, أضل نفسي وَإِنِه تَدَيتُ فَبِمَا يُحيِي لَْ رَبّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوُلَاتٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوُلَاتٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا به من قبل ويقذفون بالغيب مما كان بعيدا وقد كثروا به من قبل ويقذفون بالغيب مما كان بعيدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل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 مريبا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله